السلام عليكم ورحمه ة ا ل ل و ب ر ك الله ت ومستاكم ه وبركاته ا الله, الله ح الرحيم الحمد محمد وصحبه نرحب م العالمين والسلام على أشرف وخاتم المرسلين نبينا محمد آله أجمعين أولا نرحب شيخنا وعلمتنا ن الأنبياء نبينا شيخنا والصلاة أولا الشيخ صالح الفوزان لله على على آله بفضيلة الله رب أشرف حفظه عضوها ر علماء عضو اللجنة الدائمة ل ل إ ف ا الحضور يعلم الجميع التيسير ثوابت ء ونرحب أن من بجميع يعلم ذ ا الدين العظيم ومن علامات يعني سماحته وموافقته للفطره والأدل كثير لا ظاهره ا ل ر ح م ة وباطنه العذاب ظاهره أ ن ه تيسير على الناس لكن حقيقته هدم للدين يعني من سعى فيه وعمل به واعتقده هذا قد لا يبقى له من دينه شيء ويلاحظ أ ن فقه التيسير المعاصر المزعوم يعتمد على يعني امور منها ا ل إ ع ر ا ض كليه عن ا ل أ د ل ة ا ل ش ر ع ي ة والسعي وراء رغبات الناس فما أ ر ا د ه الناس حلالا فهو حلال وما أ ر ا د ه الناس حراما فهو حرام ولذلك مثلا قالوا ب ح ج ة التيسير أ ج ا ز و ا ل ل م ر أ ة أ ن تكشف وجهها و ب ح ج ة التيسير أ ج ا ز و ا لها أ ن تسافر بدون محرم و أ ن تختلط بالرجال بدون قيد ولا شرط وبحجة التيسير أباح الردة والكفر والعياذ وبحجة فتوى تلك الفتوى التي زعم أن من طلق زوجته طلاقا شفهيا ولم يوثق أباح بالله غريبة صاحبها بكتابة الردة فتاة التيسير التيسير آخرها ما الطلاق التي طلاقا شفهيا لا لعل تلك طلق ظهرت سمعتم يعني يقع أن فإنه عن زعم من من ف إ ن ه لا يقع أ ي ض ا حتى حج الركن الخامس من أ ر ك ا ن ا ل إ س ل ا م ما سلم من تلاعبهم يعني ب ح ج ة التيسير أ ج ا ز و ا للناس أ ن يخرجوا من عربه قبل غروب الشمس و ب ح ج ة التيسير أ ي ض ا أ ج ا ز و ا لهم الا يبيتوا ب م ز د ل ف ة ل ي ل ة م ز د ل ف ة و ب ح ج ة التيسير أ ج ا ز و ا لهم الرمي قبل الزوال يعني حتى وصل ا ل أ م ر ببعض هؤلاء الذين يسمون بالميسرين أ ن ه زعم وجود حج س اربع ع وعشرين س ا ع ة يعني الحج الذي يؤدى في اربع وخمسه ايام يزعم أ ن ه يمكن أ ن يؤدى في اربع وعشرين س ا ع ة في نهار و ل ي ل ة وينتهي يعني منتهى التلاعب ب ا ل أ ح ك ا م والدين والعياذ بالله لذلك استضفنا هذه ا ل ل ي ل ة فضيلة شيخنا العلامة الشيخ العلام صالح ليحدثنا عن الفرق بين ا ل أ م ر ي ن عن الفرق بين التيسير الشرعي المنضبط بضوابط الشرع والذي هو من أ س ب ا ب السعاده في الدنيا و ا ل آ خ ر ة وعن التيسير المعاصر الذي هو من أ س ب ا ب الشقاء في الدنيا و ا ل آ خ ر ة ن س أ ل الله تعالى أ ن وفقنا و إ ي ا ك م في هذا المجلس ونجعله مجلسا مباركا نجد ثمرته في الدنيا و ا ل آ خ ر ة اللهم آ م ي ن سيتحدث شيخنا الفاضل في حدوث س ا ع ة تقريبا ثم نعطيكم نصف س ا ع ة أ و يعني قريبا منها لمن يعني كان عنده سؤال أ و استفسار أ و م د ا خ ل ة فليتفضل شيخنا م أ ج و ر ا مشكورا ب إ ذ ن الله بسم رب نبينا وأصحابه وسلم الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم على نبينا محمد أجمعين الله الله لله صلى على وعلى آله وأصحابه أ م ا بعد ف إ ن دين ا ل إ س ل ا م ولله الحمد بتشريعاته و أ و ا م ر ه ونواهيه هو التيسير وهو دين اليسر وما خالفه فهو العسر ولهذا قال جل وعلا يريد الله بكم اليسر ولا جل يريد يريد بكم بكم العسر قال تعالى هو اجتباكم وما جعل عليكم في الدين من حرج قال سبحانه ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج ولكن يريد ليطهركم وليتم نعمته عليكم ولعلكم تشكرون فليس معنى اليسر معنى ت خ ل ص من ا ل أ ح ك ا م ا ل ش ر ع ي ة ولكن اليسر هو الالتزام ب ا ل أ ح ك ا م ا ل ش ر ع ي ة ل أ ن ه ا يسر وتتمشى مع ح ا ل ة الانسان إ ن س وإذا إ عرض ل ل ن عارض فان الله سبحانه وتعالى شرع له ما يتناسب مع حالته فشرع سبحانه وتعالى للمسافر ان يقصر الصلاه الرباعيه إ ل ى ركعتين هذا اليسر الصلاة هو في وليس معنى اليسر أ ن ه يترك ا ل ص ل ا ة قال الدين يسر لا إ ذ ا ما ه ي دين إ ذ ا ترك ما صار ه ي دين الدين يسر يعني لا بد من وجود الدين الذي فيه يسر أ م ا الدين يسر بمعنى أ ن ه يترك ويخرج على أ و ا م ر ه ونواهيه و يقال هذا من باب اليسر لا اليسر الله شرع اليسر وبينه لنا فمن حيث العموم الدين كله يسر ولله الحمد ما فيه ما يحرج ا ل إ ن س ا ن أ و يكلفه ما لا يطيق ومن حيث الرخص العارضة فالإسلام ولله الحمد ولله فيه رخص ع ا ر ض ة ل أ ح و ا ل ط ا ر ئ ة فمثلا كما ذكرت لكم في ا ل ص ل ا ة المسافر يقصر ا ل ص ل ا ة ا ل ر ب ا ع ي ة إ ل ى ركعتين ت ي اليسر يجمع بين ن من هذا ا ا ل ل ص في وقت إ ح د ا ه م ا جمع تقديم أ و جمع ت أ خ ي ر حسب ا ل أ ر ف ق به وكذلك في الصيام المسافر يفطر ويقضي من ايام اخرى يعني سافرتم فليس عليكم جناح أ ن تقصروا من ا ل ص ل ا ة وقال سبحانه ومن كان مريضا يعني في او ل ص ي ا م م مريضا ن كان أو على سفر ف ع د ة من أ ي ايام م أخرى ر ي د ل ل ه ب ك ا ل ي س ر ولا العسر يريد بكم العسر ف أ ن ت تؤدي الواجب ب أ ن تقضي من أ ي ا م أ خ ر وتحصل على اليسر في ا ل إ ف ط ا ر في رمضان جمع الله لك بين ا ل أ م ر ي ن اليسر و إ ك م ا ل العده ة ذ ا اليسر في الدين المريض قال صلى الله هو عليه وسلم صلى في يصلي المريض قائما ف إ ن لم يستطع فقاعدا ف إ ن لم يستطع فعلى ج م وفي ر و ا ي ة ف إ ن لم يستطع فمستلقيا رجلاه إ ل ى القبله ة وكذلك ذ وكذلك ا الصلاة بالنسبة المريض أيضا في للمريض يجمع في له أن يجمع, في المريض أيضاً يجمع بين الصلاتين في وقت إ ح د ا ه م ا إ ذ ا كان ب ح ا ج ة إ ل ى الجمع فهذا من اليسر فالمريض لا يترك الدين ولا يترك ا ل ع ب ا د ة و إ ن م ا يؤديها باخف وكذلك ل ا م ر ي ض ي خ ط ر في رمضان كما ا أن لان م س ف في ر يخطر ر م ض ا لأن الحالتين يستدعيان التيسير على المسلم فجمع الله له بين التيسير و أ د ا ء الواجب والالتزام بالدين لا ل ا يترك ص ل ا ة لا يترك الصيام و إ ن م ا يؤديهما كما شرع الله له ويسر له ب ا ل ر خ ص ة التي جعلها الله له في ش د ة الخوف لا يترك ا ل ص ل ا ة ولا يقول الدين يسر ولا في صلاة صلي صلاة لكن على حسب حاله ف إ ذ ا كان الخوف غير شديد ف إ ن ه م يصلون ج م ا ع ة ويقسمهم القائد و ا ل إ م ا م إ ل ى قسمين قسم يراقب العدو وقسم يصلي معه ركعه ة إذا كان العدو في غير ج ة القبلة قسم يصلي قسم مع ا ل إ م ا م ا ل ر ك ع ة ا ل أ و ل ى ثم إ ذ ا قام ا ل إ م ا م الى ا ل ث ا ن ي ة ثبت ا ل إ م ا م و أ ت م و ا ل أ ن ف س ه م ا ل ر ك ع ة ا ل ث ا ن ي ة وسلموا وذهبوا وجاء الأولى الذي فإذا للتشهد ثبت مكان الحراسة وجاء الفريق الذي كان يحرص في الركعة الأولى مع الإمام الركعة الأخيرة فإذا جلس الإمام مع وصل جلس يحرص في حتى يقوموا ويكملوا لانفسهم الركعه ا ل ث ا ن ي ة التي التي سبقوا بها ثم يسلموا بهم فيكون الفريق ا ل أ و ل حضر معه تكبيره الاحرام والفريق الثاني حضر معه التسليم وكل العدو كان الفريقين أتم لنفسه القبلة من أتم هذا إذا كان العدو في غير جهة القبلة أ م ا إ ذ ا كان العدو في ج ه ة ا ل ق ب ل ة ف إ ن ه م يدخلون معه في الصلاه ة جميعا ج ت ي يراقبونه ن إلى القبلة والعدو أمامهم يراقبونه جميعا ويركعون مع ا ل إ م ا م جميعا وهم يراقبون العدو ف إ ذ ا سجد الصف إ م م ا ا سجد ل ا ل أ و ل وبقي الصف المؤخر يحرس العدو ف إ ذ ا قام الامام إ م إلى ل الصف ل ث ا ا ن ي ة سجد ت خ ر سجد الصف المتاخر ولحقوا ب ا ل إ م ا م وهكذا يكمل ا ل ص ل ا ة بهم على هذا النمط أ م ا إ ذ ا كان اشتد الخوف ف إ ن ه م يصلونها على حسب حالهم ركبانا أ و رجال قال وعلا حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى جل على و و و ق م اي لله ق ا ن ت ن فإن ف خ تمشون فرجالا أي ت م على ا ل أ ر ج ل أ و ركبانا ص ل و ن وانتم ركبان مستقبل ا ل ق ب ل ة وغير م س ت ق ب ل ه ا هاربين من العدو فاي يسر أ ع ظ م من هذا اليسر أ ن ك تحافظ على دينك وتؤديه بيسر حسب إ م ك ا ن ك حسب م ق د ر ت ك هذا هو التيسير من الله سبحانه وتعالى ه الوضوء ت ي ي س ر ا ل ا ل ط ه ا ر ة بالماء إ ذ ا وجد الماء وقدرت على استعماله ف إ ن ه يجب عليك استعماله في الوضوء وفي الاغتسال أما إذا لم يوجد الماء فإنك تتيمن بالتراب بدل الماء إذا بالتراب فإنك بدل يوجد أن تضرب على التراب بيديك وتمسح وجهك و ك ف ي ك وخلاص يا هذا ا ل ط ه ا ر ة أ و وجد الماء ولكن الماء قليل ولا يكفي إ ل ا لحاجتك طبخك شرابك أ و حتى سقي البهائم التي معك توفر الماء وتتيمن أو وجد الماء استعمالي لكن عجزت عن لمرض. تستطيع لمرض لأجل المرض لأنه يزيد عليك المرض يزيد تتيمم تتيمم بالتراب أ ي ض ا عن الحدثين ا ل أ ك ب ر والاصغر ف أ ي يسر أ ع ظ م من هذا اليسر من الله سبحانه مع ا ل م ح ا ف ظ ة على الدين مع المحافظة على الدين على والعباده ة العبادة وليس اليسر أنك تترك العبادة بل اليسر ل ل تؤديها معناه معناه بما ا تترك شرع أنك أنك من الرخص ا ل ش ر ع ي ة هذه نماذج من يسر هذا الدين و أ ن ه سهل وليس فيه حرج النبي صلى الله عليه وسلم قال يسروا ولا تعسروا ما معنى يسروا قلوا للناس تركوا الدين لا تركوا يسروا يعني أفتوهم بما شرع الله سبحانه من الرخص الشرعية أفتوهم الله بما سبحانه الحاجة الرخص هذا التيسير أ ف ت و ه م بما شرع الله من الرخص عند ا ل ح ا ج ة إ ل ي ه ا هذا هو التيسير ولا تعسروا تكلف الناس ما لا يطيقون أو ما ي ي ط ق ن أو م يشق عليهم بل ك ل ف و ه م ب ا شرع ا ل ل ه س ب ح ا ن ه ف ا ل ما ق ي م له ل ص ة و ا لا م س ف ر له صلاة ل ا و م ر ي ض له, صلاة والمريض له صلاه والمسافر له صلاه هذا هو التيسير و ا ل ص ل ا ة محافظ عليها على كل حال في ح ا ل ة المرض و ا ل ص ح ة في ح ا ل ة السفر والاقامه ة محافظ ع ل ي ا هذا هو اليسر ا ا هو ل ي ص محافظ كذلك م عليها في ح ل الإقامة وحالة السفر وفي حالة الصحة وفي حالة المرض ة وفي وفي محافظ عليه ولكن يؤدى على حسب ما شرعه الله من الرخص ا ل ش ر ع ي ة هذا هو اليسر في ا ل إ س ل ا م أ ن ه ينزل بالمسلم من ا ل أ ش د إ ل ى ا ل أ س ه ل عند ا ل ح ا ج ة إ ل ى ذلك مع التزامه بالعباده ة وذكر ا ل ل سبحانه وتعالى فهذا هو معنى قوله جل وعلا وما جعل عليكم في الدين من حرج أ ي أ ن التشريعات التي جاء بها ا ل إ س ل ا م ليس فيها حرج ف إ ذ ا وجد حرج ف إ ن ك تنزل إ ل ى ما هو أ س ه ل من الرخص الشرعيه ا أ م ا الفريق الثاني وهم الذين أ ش ا ر إ ل ي ه م الشيخ في مقدمته وهم الذين ف س ر و ن اليسر في ا ل إ س ل ا م وعدم الحرج ل أ ن ه التخلي عن ا ل أ و ا م ر والنواهي لا ص ل ا ة لا صيام لا, لا ربا لا لا إلى آخره ويظنون ان هذا هو التيسير و أ ن التيسير ا ن ك م ا ت خالف العالم على ما هم عليه من عهر وفساد و ر ب ا وقمار وغير ذلك من معاملات م ح ر م ة و أ خ ل ا ق رذيله ة ويقولون ل أنك إذا ا خ ف ت م هم أما الإسلام ولله الحمد صار الذي الحرج اليسر وهو الخير حرج فيه فيه فهو هو ولله وهو ف أ ن ت تتمسك بدينك وتؤديه على حسب استطاعتك فاتقوا الله ما استطعتم لا يكلف الله نفسا إ ل ا وسعها ما ه و معناه ان ما عليه تكليف لا يكلفه الله لكن حسب وسعه تقوا ما استطعتم ما هو معناه تترك التقوى لكن تتقيه حسب الاستطاعة هو الله ما ما معناه لكن حسب هذا هو اليسر في ا ل إ س ل ا م وهذا يحتاج إ ل ى ب ص ي ر ة ويحتاج إ ل ى فقه ويحتاج قبل ذلك إ ل ى إ ي م ا ن و م خ ا ف من الله سبحانه وتعالى فلا تشديد ولا فلا تشديد لا إ ف ر ا ط ولا تفريط لا تشديد وغلو ولا تساهل وانحلال من الدين وإنما الدين الوسط الوسط وهو الخيار الوسط ما يكون بين ط ر ف ي ن بين طرفي الغلو و ا ل ز ي ا د ة والتساهل والتضييع هذا هو دين ا ل إ س ل ا م ولله الحمد دين الوسط لا تشديد الخوارج والغلات والمتنطعة ولا ا م ت ن ط ع و ل تساهل ا ل أ ش ر ا ر و أ ص ح ا ب الشهوات ولهذا قال يريد الله يريد الله والله يريد ان يتوب عليكم ويريد الذين يتبعون الشهوات أ ن تميلوا ميلا عظيما يريد الله أن يخفف عنكم فخلق ا ل إ ن س ا ن ضعيفه انظر ا ل ف ر ق بين إ ر ا د ة الله بنا ء و إ ر ا د ة من يريدون الشهوات ويريد الذين يتبعون الشهوات أ ن تميلوا ميلا عظيما ما سهل ما يكفيهما إ ل ا الانحلال من الدين وترك الدين نهائيا ويقولون الدين يكفي مسلم أنت هذا تشدد أنت مسلم يكفي. لا حاجه ل ل ص ل ا ة ولا حاجه لكذا ال... ال... وكذا أ ن ت مسلم تشهد ان لا إ ل ه إ ل ا الله أ ن م ح م د رسول الله هذا يكفي يعني شهادات ما فيها معنى ولا فيها مضمون مجرد الحرج تيسير دين لفظي قال باللسان والعياذ بالله فالذين الشهوات هذا هذا هذا هذا, تس... هذا, تيسير. هذا هو الحرج بالله. فالذين يتبعون هو ما يريدون ص ل ا ة ما يريدون ز ك ا ة ما يريدون حج صيام ما يريدون حج بل أ ش د من ذلك لا يريدون ع ق ي د ة توحيد الناس سواء كلهم بنو آ د م وكل حر فيما يختار وفيما يعتقد ولا حجر على ا ل آ ر ا ء ولا على ا ل أ ف ك ا ر وهذا هو التيسير عندهم هذا هو التيسير ا ل إ ض ا ع ة والانفلات و ا ل ب ه ي م ي ة هذا هو التيسير عندهم أ ي تيسير هذا هذا ينتهي إ ل ى إيش إلى ينتهي النار والى ا ل خ س ا ر ة هذا التيسير الدين الجنة بالدين الجنة إلى إلى يدعو ينتهي تمسك بالدين ينتهي تمسك بك إلى الجنة. أ م ا التمسك بمطلق التيسير من غير ضوابط ش ر ع ي ة هذا يفضي بك الى النار هذا هو التيسير هذا هو الحرج والعياذ بالله ولهذا قال والله يريد أن يتوب عليكم ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا يريد الله ويخفف والمستطاع قال عليكم الذين ميلا الله الصعب للسهل عظيما يريد يريد يخفف أن أن عنكم من والله يريد, يريد الله أ ن يخفف عنكم وخلق ا ل إ ن س ا ن ضعيفا الذي خلقه هو الذي يشرع له الشرائع ويعلم حاله ويعلم ما يحتاج إ ل ي ه فهو المشرع أ م ا الذين يتبعون الشهوات ف إ ن ه م لا يريدون إ ل ا الشهوات ما يريدون ما يصرفهم عن شهواتهم التي هي ضررهم التي يريدون هي عن و ه ي شقاؤهم وهي عذابهم الذي لا ن ج ا ة لهم منه ما يفكرون في هذا ا ل أ م ر فيقولون مثلا كما اشار الشيخ إ ن ا ل ص ل ا ة في المسجد هذا حرج صلاه ة الجماعة م ي الجماعه ج ب ة ص ا ا ة ل ة م ي اللي بواجبة المسلمون بنوا المساجد و المساجد إذن رتبوا الائمه والمؤذنين و أ ن ف ق و ا على المساجد عندهم تشدد ا ل ص ل ا ة ما تستدعي هذا كل يصلي في مكانه وفي بيته وفي لا ح ا ج ة إ ل ى بناء مساجد لا ح ا ج ة إ ل ى اجتماع واذان أ ذ ن ه ك ي ق و و ل قالوا المرأة تشدون عليها بالحجاب ليش تشدون ا ل م ر ا ة إ ن س ا ن لماذا تشدون عليها في الحجاب تلزمونها بالحجاب وحقوق ه ي إنسان ا ل إ ن س ا ن تستدعي إ ن ه ا ما يضيق عليها وأن الحجاب من من نصيبها ومن حظها ومن كرامتها وليس هو إهانة لها أو تنقص من حقها وإنما إكرام لها وصيانة وليس من ومن ومن من تنقص هو هو أو لها الله لما أ م ر بالحجاب قال ذلكم أ ط ه ر لقلوبكم وقلوبهن فالحجاب فيه ط ه ا ر ة لقلب الرجل وقلب ا ل م ر أ ة وليس كما يتصورون انه هضم ل ل م ر أ ة واحتقار ل ل م ر أ ة بل هو إ ك ر ا م لها قال بالقول وعلا فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي جل قلبه تخضعن فيطمع في مرض صوت ا ل م ر أ ة إ ذ ا كان فيه ف ت ن ة فهو ع و ر ة تخفضه ولا يسمعه ولا ي س من ع ه م في قلبه مرض وقلنا قولا معروفا وقرنا في بيوتكن هل القرار في البيوت مصادره ل ح ر ي ة ا ل م ر أ أو ة ه و إ ك ر ا م ل ه اكرام إ لها, لها وصيانه لها و إ ر ا ح ة لها من التعب والعنا وعندها في البيت من ا ل أ ع م ا ل ما يكفيها البيت فيها أ ع م ا ل لا يقوم بها إ ل ا ا ل م ر أ ة فكيف يقولون إ ن بقاها في البيت بين الجدران إ ن هذا إ ه ا ن ة لا و الله جل و علا قال ل أ ط ه ر نساء العالمين نساء نبيه و قرنا في بيوتكن ا ولا تبرجن تبرج ا ل ج ا ه ل ي ة ا ل أ و ل ى فحشمه ا ل م ر أ ة هذا إ ك ر ا م لها وتوفير لحقها وحمايه لحريتها, حماية لحريتها يا ايها النبي قل لازواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أ د ن ى ان يعرفن فلا ي ؤ ذ ي ن الحجاب يكف عنها أ ذ ى ا ل س ف ه والفسقه فلا, فلا يؤذين وفي ا ل آ ي ة ا ل أ و ل ى ذلكم ا ط ه ر لقلوبكم قلوبهن فالحجاب فيه ط ه ا ر ة للقلوب فيه كف لهذا الفساق عن ا ل م ر أ ة لئلا يطمعوا بها إ ذ ا كانت س ا ف ر ة بارزه امامهم فهذا هو هذا هو اليسر ح م ا ي ة ا ل م ر أ ة يسر لها واما إ ط ل ا ق ه ا وانفلاتها فهو عسر, عسر عليها س ر ع م ش ق ة عليها تعريض لها للخطر الخلقي والخطر الجسمي ف ا ل م ر أ ة لها قيمتها عند المسلمين لذلك يحافظون عليها ويكرمونها ويا تكون د ر ة م ص و ن ة بخلاف ا ل م ر أ ة ا ل ك ا ف ر ة ف إ ن ه ا ا ل ع و ب ة بيد الفساق ما دامت ش ا ب ة ف إ ذ ا كبرت ف إ ن ه ا ترمى في, في الملاجي ترمى في الملاجي وفي دور العجزه ليس لها ولي ولا نصير هذا مالها ما هذا إ ك ر ا م ل ل م ر أ ة أ م ا ل م ر أ ة ا ل م ص و ن ة التي إ ذ ا كبرت تخدم وتكرم ويحافظ عليها ويرفق بها ويراعى ما يسرها اي الفريقين يا حق ب ا ل أ م ن إ ن كنتم تعلمون عندهم عند هؤلاء الفريق إ ن اليسر تتبع الرخص ولا يريدون بالرخص الرخص التي رخص الله بها إ ن م ا يريدون بالرخص أ ق و ا ل العلماء ي ق و ل و ن ا ل م س أ ل ة ف ي ه ا خ ل ا فيها و ا ل س وناسبنا سبحان ر نختار نريد أننا الأقوال من ما ل ل ل ل قالوا ل ع تتبع م من ا ا ء ر خ ص تجندق و ا ل م ر ا د بالرخص هنا أ ق و ا ل العلماء واجتهادات العلماء التي هي ع ر ض ة ل ل خ ط أ والصواب فنحن لا ن أ خ ذ ما يظهر لنا أ ن ه أ ر ف ق بنا بل ن أ خ ذ ما قام عليه الدليل من أ ق و ا ل العلماء ل أ ن ه هو ا ل أ ر ف ق بنا وهو خير لنا من أن نأخذ بقول بخطأ عالم ثم نقع في الخطأ وتكون العاقبة وخيمة أن نأخذ نقع وتكون بخطأ الخطأ العاقبة في العالم يجتهد فيخطي ويصيب كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إ ذ ا اجتهد الحاكم ف أ ص ا ب فله أ ج ر ا ن و إ ذ ا اجتهد و أ خ ط أ فله أ ج ر واحد فدل على أ ن العالم يخطي ويصيب لكنه ماجور على كل حال على اجتهاده ف إ ن حصل إ ص ا ب ه فله أ ج ر ا ن و إ ن حصل خ ط أ فله أ ج ر واحد على اجتهاده لكن ما ن أ خ ذ بقوله ا ل خ ط أ ولو كان م أ ج و ر ا هو عليه ل أ ن الله جل وعلا قال يا أ ي ه ا الذين آ م ن و ا اطيعوا الله واطيعوا الرسول و أ و ل ي ا ل أ م ر منكم ف إ ن تنازعتم في شيء فردوه الى الله والرسول, إلى الله والرسول ذلكم خير واحسن ت أ و ي ل ا ف عندما يختلف ا ل ع ل م ا ء و تكثر ا ل أ ق و ا ل الله جل وعلا أ ع ط ا ن ا الميزان الذي ن ز ن به الصواب من ا ل خ ط أ وهو الرد إ ل ى كتاب الله و إ ل ى س ن ة رسول ه صلى الله عليه وسلم فما شهد له الكتاب و ا ل س ن ة من أ ق و ا ل ا ل ع ل م ا ء فهو ا ل يسر وهو الخير وهو الفرج و أ ح س ن ع ا ق ب ة أ ح س ن ت أ و ي ل ف ن أ خ ذ به وما خالف الكتاب و ا ل س ن ة ف إ ن ن ا نتركه ل أ ن ه طريق غير صحيح أ ن ت لما تكون مسافرا ويكون أ م ا م ك طريقان طريق سليم معتدل وطريق متعرج و ف ي خ ط و ر ة وفيه ا ع د ا و ف ي ق ط ع طرق وسباع أ ي الطريقين ت أ خ ذ ت أ خ ذ الطريق السليم ف إ ن اخذت بالطريق الخطر ف أ ن ت سفيه فهؤلاء مثل من مهاوي العلماء أما للناس فيقولون يقول الطريق الخطر واللي فيه سباع وفيه وفيه وفيه, وفيه أقوال العلماء، أقوال البشر. تخطي وتصيب أما هؤلاء اليسر والتيسير أقوال أقوال خذوا الخطر هؤلاء سباع بشر أ ن ن ا ن أ خ ذ ونختار ما يلائم أ غ ر ا ض ن ا ورغباتنا من أ ق و ا ل العلماء و أ م ا ما لم يوافق أ ه و ا ء ن ا ورغباتنا ف إ ن ن ا نتركه و إ ن وافق الدليل و أ م ا م ن وافق رغباتنا ف ي و خ ذ به و إ ن خالف الدليل هذا هو التيسير عندهم يقول هذا الحمد لله هذا العلماء مختلفون والدين واسع وهذا من التيسير على ا ل أ م ة الخلاف ت ي س ي ر على ا ل أ م ة الخلاف ر ح م ة يقولون الخلاف عذاب والله جل وعلا نهى عن الاختلاف ونهى عن التفرق وامر بالاجتماع الاجتماع ر ح م ة و ا ل ف ر ق ة عذاب لا كما يتصورون لكن الله أ ع ط ى العلماء أ ع ط ا ه م ف ر ص ة ل ل ا ه ا د والبحث عن الحق فمن وجده فقد أ ص ا ب في اجتهاده ومن أ خ ط أ ه فهذا يكون م أ ج و ر ا على اجتهاده لكن خ ط أ ه لا يعتبر فهل ن أ خ ذ أ ق و ا ل العلماء كلها ما صح منها وما لم يصح ما وافق الدليل وما خالف الدليل ونقول هذا هو اليسر هذا إذن نكون من الذين اتخذوا من, الذين من الذين اهواءهم ل ذ ي ن اتخذوا ومن اضل ممن ن اتبع هواه بغير هدى من الله ا ل ل ه جل وعلا نهانا عن اتباع ا ل ا ه و ا ء والرغبات والشهوات وامرنا باخذ الحق ولزوم الحق ولزوم ولو كانت نفوسنا في ا ل أ و ل قد لا تميل إ ل ي ه أ و لا ترغبه لكن النظر إلى العواقب النظر الى ع و ا النظر ق ب ل إ العواقب و إ ل ى ا ل م ه ل ا ت وليس النظر إ ل ى ا ل ش ه و ة ا ل ح ا ض ر ة دون ا ل ت أ م ل في العواقب فالدين يسر ولله الحمد بالمعنى الصحيح الذي هو ما يسره الله على عباده وليس يسرا بمعنى الانفلات واتباع الرغبات والشهوات ف إ ن هذه حسرات تكون حسرات عما قريب وهذا تظليل ل ل أ م ة هؤلاء الذين يدعون إ ل ى هذا التيسير المنكوس هؤلاء يضللون ا ل أ م ة ويريدون بها الشر من حيث يشعرون أ و لا يشعرون فلا يلتفت اليهم نحن نعتقد وندين الله ونتيقن أ ن ديننا هو الحق و أ ن ديننا هو الكامل اليوم أ ك م ل ت لكم دينكم و أ ت م م ت عليكم نعمتي ورضيت لكم ا ل إ س ل ا م دينا فلا س ع ا د ة ولا ر ا ح ة ولا ط م أ ن ي ن ة إ ل ا بهذا ا ل إ س ل ا م ب أ و ا م ر ه ونواهيه وتشريعاته ورخصه وعزائمه هذا هو ا ل إ س ل ا م كامل يكفل لك صلاح الدنيا وصلاح ا ل آ خ ر ة و أ م ا إ ذ ا من خرج عن هذا الدين ف إ ن ه يخرج إ ل ى ماذا يخرج إ ل ى الشهوات ا ل م ح ر م ة ويخرج إ ل ى الضياع ويخرج الى <تصفيق> المهالك و ا ل ع ا ق ب ة و خ ي م ة ولا حول ولا ق و ة إ ل ا بالله و إ ن كان يظن ان هذا ح ر ي ة و أ ن ه تقدم و أ ن ه ح ض ا ر ة و أ ن ه رقي و أ ن ه و أ ن ه فهذا من البهرج والكذب الذي سرعان ما, سرعان ما ينكشف إ ذ ا ظهرت عليه شمس ا ل ح ق ي ق ة ف إ ن ه سرعان ما ينكشف زيفه ويتبين ظ ل ا ل ه ولا يبقى إ ل ا الحق و ا ل ع ا ق ب ة للمتقين ولكن هذا يحتاج إ ل ى صبر يحتاج منا إ ل ى صبر وثبات على الحق والا نزهد به والا نستبعد والا نستبعد النتائج ا ل ط ي ب ة و إ ن ت أ خ ر ت لا نستبعدها ف إ ن الخير فيها و ا ل ع ا ق ب ة للتقوى و ا ل ع ا ق ب ة للمتقين إ ن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون يحتاج منا إ ل ى صبر وعدم الالتفات إ ل ى هذه الدعايات ا ل م ض ل ل ة ا ل م ر ج ف ة المسلم على يقين من دينه وعلى ثبات من أ م ر ه فلا يلتفت إ ل ى هؤلاء الغوغا ودعاه الضلال النبي صلى الله عليه وسلم لما س أ ل ه ح ذ ي ف ة بن اليمان فقال إ ن الله كنا في ج ا ه ل ي ة وشر فجاء الله بهذا الدين فهل بعد هذا الخير من شر قال نعم قال نعم قال دعاه على أ ب و ابواب جهنم دعاة على أ ب جهنم من أ ط ا ع ه م ق د ف و ه فيها هم لا ي ق و ل و ا له تعال الى جهنم يقول له تعال للخير الى ي إ ل السعه تعال إ ل ى اليسر لا تروح مع هؤلاء المتشددين يسمون المتمسك بالدين متشددا ومغاليا ترى التشدد والتطرف إذا قالوا متشدد وقالوا الغلو والتطرف، ترى هم يريدون التمسك بالدين هم لأنه التمسك عندهم تشدد وغلو وتطرف. ولا يريدون بذلك الغلو الذي نهى عنه الرسول صلى الله عليه وسلم الذي هو ا ل ز ي ا د ة عن الدين والخروج عن الدين إ ن م ا يريدون التمسك بالدين عندهم هو التطرف وهو التشدد وهو ا ل أ و ص ا ف التي كل ما عندهم يصفون المتمسكين بدينهم لكن لا يزهدنا هذا في الحق ولا ينفرنا من الحق ولا يشككنا في الحق ل أ ن ن ا نؤمن بالله ورسوله ونؤمن بكتاب الله ونؤمن بهذا الدين إ ي م ا ن ا قويا لا يعتريه شك فنحن نجزم أ ن الخير في هذا الدين و إ ن كان فيما يظهر لنا قال الله جل وعلا وعسى أ ن تكرهوا شيئا وهو خير لكم وعسى أ ن تحبوا شيئا وهو شر لكم والله يعلم و أ ن ت م لا تعلمون فالله لم يكلنا إ ل ى شهواتنا ورغباتنا لا يكلنا إ ل ى أ ق و ا ل الناس والشذوذات والاختلافات الله أ ع ط ا ن ا دين ا قويا واضحا ونورا مبينا أيها الناس قد برهان من ربكم وأنزلنا إليكم نورا فأما إليكم مبين الذين برهان بالله واعتصموا به الناس جاءكم نورا آمنوا واعتصموا من قد ربكم فيدخلهم في رحمه ة م ن وفضل ف ل س ي د خ ه منه في رحمة م وفضل ويهديهم إ ل ي ه صراطا مستقيما هذه و ص ي ة الله جل وعلا لنا مع هذا الدين أ خ ب ر ن ا سبحانه أ ن ه سيكون هناك من ينفر من هذا الدين ويدعو إ ل ى الضلال ويدعو إ ل ى الكفر و إ ل ى الشرك ويسميها بغير أ س م ا ئ ه ا هم ما الكفر يسمون ما يسمون ه شرك و إ ن م ا يسمون ه برقي وحضاره ت ق د م ومسايره للعالم يسمونه بهذه ا ل أ س م ا ء التي تغر من لا يتفكر فيها أ و غير البصير في عواقبها لكن علينا أ ن نحظى و أ ن نعلم أ ن ديننا هو اليسر و أ ن ما يدعوننا إ ل ي ه هو العسر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 و أ ن يرزقنا و إ ي ا ك م ا ل ب ص ي ر ة و الفقه في دينه و التمسك به إ ل ى يوم نلقاه و أ ن يكفينا و إ ي ا ك م شر الفتن و الفتانين صلى الله و سلم على نبينا محمد على آ ل ه و أ ص ح ا ب ه أ ج م ع ي ن هذا سيقول هل صحيح أن الأحكام الشرعية والفتاوى تختلف باختلاف الأماكن والبلدان عند العلماء؟ سيقول صحيح تختلف أن عند و إ ذ ا كان هذا صحيحا فما الضابط أ ث ا ب ك م الله الأحكام الشرعية التي شرعها الله جل وعلا لا تختلف ولا تبدل ولا تغير لأنه شرع لكل حالة ولكل ولكل نازلة ما يناسبها لأنه حكيم خبير سبحانه وتعالى أما الأحكام التي هي بمعنى الفتاوى واجتهادات العلماء جل تختلف تبدل لأنه لكل ولكل لأنه حكيم بمعنى شرع تغير خبير هي هذه تتغير نعم فالمجتهد يتغير اجتهاده حسب ما يظهر له من ا ل أ د ل ة أ ن ا ل إ ن س ا ن بشر اليوم يخفى عليه شيء وبكره يتبين لشيء ه فالاجتهادات هي التي تتغير وفتاوى العلماء هي التي تتغير و أ م ا الشرع والنصوص و ا ل أ ح ك ا م ا ل ش ر ع ي ة هذه لا تتغير نعم مثال التغير, مثال التغير, مثال التغير ما مثل ما حصل لعمر رضي انه ل ل ه ع أنه قضى في ق ض ي ة بحكم ثم عرضت عليه ا ل ق ض ي ة بعد ذلك م ر ة أ خ ر ى فحكم عليها بحكم آ خ ر فقيل له أ ق د حكمت فيما مضى قال ذاك على ما قوينا وهذا على ما نقضي فكل ا ل إ ن س ا ن قد يكون في ا ل أ و ل ما بلغه دليل بلغ في ا ل أ خ ي ر ي أ خ ذ بالدليل ويترك اجتهاده الاول أ و ل في ل أ في ا ل أ و ل فكر فيها فانتهى تفكيره إ ل ى إلى غ ا ي ة وفي ا ل م ر ة الثانيه ة فكر تفكيرا أكثر وتعمق في التفكير أكثر وتعمق ى إلى غ يتراجع ر ما ه د ى إليه الأول في ي ت مدام ظ هذا ر ترجع يتراجع له الحق أو عنده الاجتهاد عنده ه أو معنى تغير الفتوى لتغير ا ل أ ح و ا ل و ا ل أ ز م ا ن أ ح و ا ل المفتي و أ ح و ا ل المستفتي واختلاف الزمان من وقت إ ل ى وقت اجتهاد. اجتهاد الرجال هو اللي、يختلف. أما الشرع فهو لا يختلف أبدا يختلف يختلف فهو نعم هذا سائل سؤال يتعلق يقول العام الماضي طبعا ك ث ر الكلام حول الرمي قبل الزوال وكان من حجج بعض الداعين إ ل ى ذلك يعني امران اولا بعضهم يقول أ ن ه لم يرد نهي ص ر ي ح من النبي صلى الله عليه وسلم عن الرمي قبل الزوال و أ م ر آ خ ر يستدلون به يقولون ان ا ل ص ح ا ب ة أ و أ ك ث ر ه م كانوا رعاه إ ب ل ولا يجتمعون إ ل ا عند اذان الظهر أ و ص ل ا ة الظهر فلذلك لم, يعني يكونوا لم يكونوا يرمون إ ل ا بعد الزوال فما يعني ردكم على هذين ا ل أ م ر ي ن الرد واضح الرسول صلى الله عليه وسلم قال خذوا عني مناسككم خ ذ و ايعملوا ع ن مناسككم أي كما أ ع م ل في المناسك وفي أ ي ا م التشريق كان ينتظر إ ل ى أ ن تزول الشمس هو و أ ص ح ا ب ه ثم يرمون في كل أ ي ا م التشريق ولا ذكر عنها أ ن ه قدم في بعض ا ل أ ي ا م عن الزوال أ و أ ن أ ح د ا من أ ص ح ا ب ه قدم قبل الزوال و أ ق ر ه على ذلك وهم يقولون ما نهى نهيا صريحا قال خذوا عني مناسككم مفهومه أ ن ه لا يفعل إ ل ا مثلما فعل الرسول صلى الله عليه وسلم واصحابه وهذا نهي ل أ ن ا ل أ م ر كما قال الاصوليون يفهم منه النهي منه والعكس النهي يفهم منه ا ل أ م ر فهؤلاء لا يعرفون وجوه الاستدلال أ و يعرفون ويريدون ا ل ت غ ل ي ل و ا ل أ ع ج ب من ذلك والمضحك أ ن ه م يقولون الصحابه ة ك ل م رعاة كلهم الصحابة رعاة ولا إلا الزوال ومعنى تأخير الرسول يحضرون تأخير عند ومعنى ن إ رعاه ولا يجون الزوال إلا عند ل الكلام هذا؟ هل الصحابة كلهم أسفه منها هذا رعاة الرعاه نفر قليل منهم وهؤلاء النبي صلى الله عليه وسلم رخص لهم أ ن يرموا ليلا ما رخص لهم يرمون قبل الزوال رخص لهم يرمون ليلا ورخص لهم أ ن يجمعوا جمرات اليوم ا ل أ و ل مع جمرات اليوم ا ل أ خ ي ر ولا رخص لهم أ ن ه م يرمون قبل الزوال أ ب د ا قل هاتوا ب ر ه ا ا ن إن كنتم ك م ص د ق ي ن نعم جزاكم الله خيرا هذا يقول هل يجوز ا ل م ر أ ة أ ن تقص شعر ر أ س ه ا إ ل ى ش ح م ة أ ذ ن ي ه ا للتجمل كما يزعم بعض الناس التجمل هو في بقاء رأسها الله خلق الشعر والزوايب جمالا للمرأة كما اللحاء جمالا للرجال فتبقي شعرها ولا فيه ولا تقصه فإن الجمال في بقائه لأن خلق للمرأة خلق فتبقي تعبث تقصه هو فيه في فإن في شعر لا في قصه ولكن قد تتغير ا ل أ ذ و ا ق والفطر والتقليد والتشبه ح ي ن ئ ذ ت غ ي ر اوضاع الناس لكن ا ل ق ا ع د ة أ ن ا ل م ر أ ة جمالها في بقاء شعرها وذوائبها ولذلك حتى في النسك حتى في النسك أ م ر ت أ ن تقص منه قدر انمله أنم ما تقص الا في النسك ولا تقص أ ك ث ر من أ ن م ل ه وهي مفصل ا ل أ ص ب ع فدل هذا على أ ن ه مطلوب منها توفير شعرها والعنايه ة ب يقول هذا السائل ما حكم علاج السحر هذا ما حكم ب ا ل س ح ر إ ن كان يجوز العلاج بالكفر يجوز العلاج بالسحر ل أ ن السحر كفر قال الله جل وعلا وما كفر سليمان ل أ ن اليهود اتهموا سليمان ب أ ن ه يسحر و أ ن ه يسيطر على الجن بسحره الله نفى عنه ذلك قال و ما قال ما سحر قال ما كفر فدل على أ ن السحر كفر تعبير الله جل وعلا عن السحر بقوله وما كفر هذا الدليل على أ ن السحر كفر وابين من ذلك ح ا ل ة الملكين وما يعلمان من أ ح د حتى ي ق و ل إ ن م ا نحن فتنه فلا تكفر فلا تكفر ينصحان إ ن الله أ ن ز ل ه م ا ل ل ف ت ن ة والاختبار وينصحان من جاءهما ي ق و ل أ ن السحر كفر فلا تكفر لا تتعلم السحر فهل يجوز العلاج بالكفر العلاج الله جل وعلا ما أ ن ز ل داء الا إ أ ن ز ل له دواء علمه من علم ه وجهله من جهله ولم يجعل ا ل ك ف ر دواء ابدا بل ما جعل الحرام دواء قال وقال الله تداووا ولا تداووا بحرام الله الله النبي صلى عليه وسلم صلى الله عليه وسلم ويروى عنه عبد مسعود عن رضي بن أنه ق ان ل إ الله لم يجعل شفاءكم فيما حرم عليكم فالسحر ي ع شفاءكم فيما حرم عليكم كفر ولا يجوز التداوي بالكفر ليس حراما فقط الحرام ما يجوز التداوي به فكيف التداوي بالكفر、نعم. يقول فضيلة الشيخ ما حكم حلق اللحية للشاب الذي يريد تزين والديه وأمام مرفقائه مع العلم بأن اللحية ليست بكثيفة حلق مرفقائه وأمام للشاب العلم ما أمام حكم مع بأن في ب د ا ي ة الالتحاق وهذا ايضا من الانتكاس الجمال ل ح ي ة وليس التزين في بقائها وليس التزين والعياذ في حلقها يظهر انه الرافضة من قول الرافضة الذين يبغضون ا ل ص ح ا ب ة يبغضون الصحابة ف ا ل ص ح ا ب ة يصلى عليهم مع النبي صلى الله عليه وسلم ويترضى عنهم ل أ ن الله رضي عنهم و أ ر ض ا ه م ي ص ل ى عليهم النبي صلى الله عليه وسلم قال اللهم صل ي على ال أبي أوفى. اللهم صلي أ ب ي أ و ف ى ف ا ل ص ل ا ة على الصحابه هم أ ح ق من غيرهم بعد الرسول صلى الله عليه وسلم فلا يقول لا يصلى عليهم إ ل ا رافضي خبيث نعم يقول سؤالي بأوضح عبارة. هل كان الدين عندهم والسنة عبارة العالم السعودية ضعيفا مع العالم مثلا ويمشي بما مكان يقول سؤالي يفتي في ويفتي في الحقيقي يفتي بأوضح الواحد بفتوى بفتوى الفتوى أحوال هل سئل بلد أهل البلد دل عليه الكتاب إذا إذا أخرى أي آخر في ق اتق ل صلى الله عليه وسلم ا ي الله حيث ما كنت فالعالم يفتي بما أ ف ت ى الله به وما قاله الله ورسوله في أ ي مكان وكما ذكرت لكم الشرع لا يتغير لا ب ا ل أ ح و ا ل ولا ب ا ل أ ز م ا ن و إ ن م ا الذي يتغير اجتهاد العالم وتحريه للحق نعم مسافة يقول فضيلة الشيخ هل مسافة السفر م س ا ف ة القصر بالسفر تحسب ذهابا و إ ي ا ب ا أ م فقط ذهابا وكم هي المسافه لكم جزيل الشكر لا ما تحسب ذهابا و إ ي ا ب ا تحسب ذهابا أ و إ ي ا ب ا فقط بثمانين كيلو م س ي ر ة يومين للراحله ة ق و ل صلى الله عليه وسلم لا يحل الامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر إلا تسافر ومعها مسيرة يومين إلا ومعها ذو تؤمن محرم أن فعدا يومين ل ل ر ا ح ل ة عدهما سفرا يحتاج إ ل ى محرم ح ر م على ا ل م ر أ ة أ ن تسافر هذه ا ل م س ا ف ة إ ل ا بمحرم واليومان ل ل ر ا ح ل ة ثمانون كيلو للسياره ة اليوم يقول ل ه ن اليوم ك تغير في فتوى في ا إ ج ا المنتهي بالتمليك إذا كانت صيغة العقد ا ر ل صيغة ع د ب ا ل ت ل حيل ي ك هذه لما بلغهم ان هيئه كبار العلماء أ ص د ر ت قرارا بتحريم هذا العقد الباطل الذي هو الاجار المنتهي بالتمليك راحوا يغيرون ا ل أ ل ف ا ظ من أ ج ل أ ن يحتالوا على هذا、نعم. يقول, ما... يقول التيسير في أمور الحج حتى أخفيت مشايقنا في هيئة كبار العلماء في توضيح لتثبيت في أمور ومعالمه دور النبوس؟ الحج الحج الفضلاء العلماء تلك المغالطات لتثبيت شعائر الحج سمعنا فما عن شعائر أركان كبار حتى الحمد لله إ ن الله لم يكلنا إ ل ى هؤلاء و أ ق و ا ل ه م و إ ن م ا أ م ر ن ا النبي صلى الله عليه وسلم أ ن نحج كما حج الرسول خذوا عني مناسككم فما فعله الرسول فعلنا وما تركه تركناه وهذا واضح و س ن ة الرسول صلى الله عليه وسلم واضحه ة علم أ ص ح ا ب المناسك ما يجوز وما لا لهم ولم يتركهم وبين يجوز يجوز لهؤلاء المتحذرقين الذين ياتون في اخر الزمان ويتكلمون ويهرفون ت ك ل م و و ن ي بما لا يعرفون、نعم. ما هي تحيه البيت الحرام لغير المعتمر أ و الحاج بالتفصيل وجزاكم وخيرا أول ما يقدم سواء كان أو أو الطواف بالطواف حاجا الله القادم ما كان معتمرا إذا البيت أولا مكة ذلك يقدم قدم مكة ثم إلى إلى يصلي غير تحية فيبدأ ركعتين أ م ا الساكن في م ك ة والمقيم فيها بعد سفره ف إ ن مسجد الحرام كسائر المساجد ت ح ي ة أ ن يصلي ركعتين قبل الجلوس نعم عن حاجزنا الأخوان نعرف أن عن لعله بعض عليه عليه عمرة وسلم وسلم ما قدم ما قدم طيب الطواف الطواف يسأل الدليل يقول حديث تحية البيت غير صحيح النبي دليل في القضية بد صلى الله فهل الرسول صلى الله عليه وسلم أول ما قدم بدأ بالطواف لا أول هناك إذا هذا آخر ف يسر ا ئ عمر هو الاسلام ف يقف فيه ما ما ما اللي الدليل ا يصلي يقول ما فيه دليل هو اللي ما يعرف الدليل. نعم. طيب. يقول ل هو نعم ب ب ة ف ت و ى ل ر ي ق باتباع ل ل ل أليس ذلك داخلا ل ز و ا ا في ج ه ا ودلالة على يسر الإسلام ومراعاة واقع الحال يسر الإسلام د على يسر يسر ت ب ا ما شرعه الله وشرعه الرسول صلى الله عليه وسلم ب أ م ر الله وليست باتباع اقوال المفتين والمتخرصين هذا حرج وليس يسرا ل ي س ر في اتباع الدليل والرمي قبل الزوال لا يزول به ما زعموه من الزحام والخطر الزحام موجود قبل الزوال وبعد الزوال وفي أ ي وقت ما يزول بهذا لا نغير ا ل أ ح ك ا م علشان نقول علشان يخف الزحام, الزحام هو يخف. الناس يندفعون في كل وقت و ي ج و ن أ ف و ا ج في كل وقت وهذا شيء مجرد نعم شعبان عليه شعبان شعبان نعم من فضيلتكم الصيام يقول أرجو توضيح فضيلة في النبي يصوم في يقول نرجو وسلم صلى الله شهر كان ما أكثر غالبه الحديث القدسي الذي يقول الله فيه غفرت لعبدي الذي شاء وما معنى وليفعل عبدي ما شاء أ ن ا لا أ ع ر ف الحديث هذا ولكن الرسول صلى الله عليه وسلم قال وما يدريك أ ن الله اطلع على أ ه ل بدر فقال افعلوا ما شئتم فقد غفرت لكم لسابقتهم في ا ل إ س ل ا م وفضيلتهم في ا ل إ س ل ا م أ ن الله يكفر عنهم ما يحصل منهم وهذا كما في ا ل ق ر آ ن إ ن الحسنات يذهبن السيئات و أ ق م ا ل ص ل ا ة طرفي النهار وزلفا من الليل إ ن الحسنات يذهبن السيئات نعم يقول هل ورد حديث يدل على أ ن شارب الخمر لا تقبل له ص ل ا ة أ ر ب ع ي ن يوما وباي كتاب أ ج د هذا الحديث إ ذ ا أ م ك ن وجزاكم الله خيرا لا تقبل له صلاه إيه؟ هذا من أ ت ى كاهنا هذا في صحيح مسلم من أ ت ى كاهنا لم تقبل له ص ل ا ة أ ر ب ع ي ن يوما أما أعلم من الشارب فلا أعلم شيء من هذا هذا شيء ورد فيه من أتى اتى ه ن ا لا ق ب ل له صلاة يوماً هذا في صحيح مسلم وفي السنن من أتى كاهنا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أ ن ز ل على محمد صلى الله عليه وسلم <تصفيق> الذين يقولون الديه يسر يقولون المذاهب أربعة وكلها لأئمة كبار فلا حرج في الأخذ قول منها وهذا من رحمة الله لأن اختلاف الأمة رحمة. لكن الأئمة يقولون يقولون لأئمة قول لأن لكن الأربعة يقولون يسر في بمأي من أربعة حرج رحمة رحمة اما اذا قال الرسول صلى الله عليه وسلم قولا وقلنا قولا فخذوا بقول الرسول واضربوا بقولنا عرض الحائط وابو ح ن ي ف ة رحمه الله يقول إذا جاء الحديث والعين الحديث والعين التابعين رسول وإذا رسول وإذا ونحن الله فعلى الرأس والعين. وإذا جاء الحديث عن رسول الله فعلى الرأس والعين. وإذا جاء عن التابعين فهم رجال إذا جاء جاء أصحاب جاء رجل عن عن عن فهم ا ل إ م ا م مالك يقول كلنا راد ومردود عليه إ ل ا صاحب هذا القبر يعني رسول الله صلى الله عليه وسلم الامام إ م أحمد رحمه ل ل يقول ل ه ق و عجبت ع ر ف احمد الإسناد و ص ت ه يذهبون إلى رأي سفيان الله تعالى يقول فليحذر الذين يخالفون عن إلى الله تعالى أ ر ه تصيبهم فتنة أو يصيبهم أن أو أليم فتنة عذاب الإمام ف ا ا ل ش رحمه الله يقول إذا مذهبه الحديث صح فهو、مذهبي. وقال إ ذ ا خالف قولي قول رسول الله صلى الله عليه وسلم فاضربوا بقولي عرض ا ل ح ا ي ط هذه أ ق و اقوالهم ل الله ه رحمهم أهم معناه م أننا نأخذ م ج رحمهم د الدليل ة نأخذ من نعم ن أقوالهم وأقوال بما قام غيرهم نعم يقول عليه ب ك في ا ل ل يا فضيلة الشيخ وسؤالي ا كيفية ا ل ت ع ا م ل مع محلات لأشرط الأغاني وأشرط الفيديو ومحلات بيع العباءات لأشرط الأغاني الفديو النسائية الفاتنة وأشرط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 من كان عنده س ل ط ة يغير باليد من لم يكن عنده س ل ط ة يغير باللسان بالوعظ والتذكير والتبليغ عنهم ل أ ه ل ا ل ح س ب ة حتى يؤخذ على ي د ي ه م فلا بد من هذا فانتم إ ذ ا ر أ ي ت م منها المنكرات فبلغوا عنها رجال ا ل ح س ب ة و م ر ا ف ز ا ل ه ي ئ ة ممن يستطيع أ ن ي أ خ ذ على ايدي هؤلاء نعم يقول ل ا سؤالي ل عليكم ورحمة الله ا م ورحمة س عن حكم العاب ا ل أ ط ف ا ل ا ل م ج س م ة والحيوانات ا ل م ج س م ة وهل ينطبق عليه حديث لا تدخل الملائكه بيت ا فيه كلب ولا صوره نعم, نعم ينطبق ل لأن هذه تماثيل وهي أشد وعي التصوير على هم يستدلون بلعب عائشه ة رضي ا ل ل عنها لعب ليست ع عائشة ب ل من هذا النوع لعب ع ا ئ ش ة إ ن م ا هي خ ر ق واعواد يعملونها و ليس فيها ملامح الواجه واليدين كما هو في المصورات ا ل آ ن فهذا يختلف يختلف اختلافا كبيرا مصورات اليوم مصورات م ت ك ا م ل ة حتى إ ن ه ا يجعلون فيها كهرب أو شريط وتتكلم وتتحرك ك أ ن ه ا ح ق ي ق ة من ش د ة التلبيس على الناس لا يجوز وتدخل في قوله صلى الله عليه وسلم لا تدخل الملائكة فيه كلب ولا صورة ولا أولادنا على هذه التصاوير وهذه تدخل بيتا صلى الله عليه لا الملائكة كلب على في فيه ننشي هذه نعم يقول ماهي نصيحتكم لمن يسمح لزوجتي أ و بنتي او أ خ ت ي أ ن تذهب وقد كشفت معظم جسمها إ ل ى حفلات الزواج ب ح ج ة أ ن ه ا وسط نساء و أ ن ع و ر ة ا ل م ر أ ة أ م ا م المراه من السره إلى الركبة هذا عورتها مهم من السر الى كذب مهم ا س إ ل الركبه ا كامل جسمها ما عدا وجهها عدا وكفيها وقدميها عورتها عند النساء مثل عورتها عند الرجال من محارمها ل أ ن الله ذكر النساء والمحارم في آ ي ة و ا ح د ة ولا يبدين زينتهن إ ل ا لبعولتهن وابائهن أو ب الى إ قوله تعالى أ و نسائهن فالنساء مثل الرجال المحارم هل تخرج المراه بالله عليكم إ ل ى أ ب ي ه ا أ و أ خ ي ه ا و ه م ا ع ل ي ه ستره إ ل ا بين ا ل س ر ة و ا ل ر ك ب ة هل أ ح د يعمل هذا م ا احد يعمل هذا, هذا منكر ظاهر كذلك لا تخرج امام النساء إ ل ا بما تخرج به إ ل ى أ ب ي ه ا و أ خ ي ه ا ومحرمها نعم المنزل عن عن يعذره جماعة يقول والدي يصلي في أي إخواني والدي قدوة الصلوات ولا أخذوا غالب التخلف لهم عذر فلا يذهبون إ ل ى المسجد علما ب أ ن ي قمت بالمناصح لهم والتوجيه م ب ا ش ر ة أ و غير م ب ا ش ر ة والسؤال هل تجوز صلاه في المنزل وهل يجوز جلوسي معهم وهل يدخل ذلك في الولاء والبراء أم ل ام إذا كانوا غير ع ذ و ر ي ن ف لا تجوز صلاتهم في المنزل تاركون لواجب صلاة الجماعة يجب وهو وسلم المنزل صلاة صلاة صلى صلاة قال الله عليه النداء فلم يجب فلا صلاة له إلا في من سمع من عذر لا ص ل ا ة له إ ل ا من عذر هذا حديث صحيح عن الرسول صلى الله عليه وسلم لماذا يجيب هؤلاء وقال عليه ا ل ص ل ا ة والسلام أ ث ق ل الصلوات على المنافقين ص ل ا ة العشاء و ص ل ا ة الفجر ولو يعلمون ما فيهما لا اتوهما ولو حظوا فوصفهم بالنفاق وقال لقد هممت أ ن أ م ر ب ا ل ص ل ا ة فتقام إ ل ى قوله صلى الله عليه وسلم فاحرق عليهم بيوتهم النار كل هذه أ ح ا د ي ث تدل على وجوب ص ل ا ة ا ل ج م ا ع ة وعلى أ ن ه ا ف ر ي ض ة ولا يجوز صلاتها في البيت من غير عذر فالذي صليها في صليها البيت من غير عذر إما أنه آثم إثما عظيما وتارك لواجب وإما أنها لا تصح أصلا ولا يكون قد كما هو ظاهر الأحاديث فالخطر عظيم في ترك صلاة الجماعة صلى عذر غير يكون عظيم في تصح أنه هو ترك من آثم قد فهؤلاء إ ذ ا لم ي م ت ذ ر و ا و أ ن ت تستطيع الاستقلال والابتعاد عنهم ابتعد عنهم واسكن بعيدا عنهم م يقسم أم وسلم يقول قول والذي نفسي بيده هل يجزل أي عليه ليس بيد ليس عليه قول واحد يقسم أم هو خاص بالرسول بالرسول نفوسنا وتعالى بالرسول و الإنسان هل صلى الله عليه وسلم؟ ليس خاصا بالرسول فكلنا بيد الله سبحانه وتعالى ليس خاصا بالرسول صلى الله ل خاص خاصا سبحانه خاصا س به يقول نحبكم في نحبكم الجهاد ل ل ه ما حكم ا في العراق ا ل من ح ت ل م ا ل ص ل ي ي ي ب ن و م ا ه ي كيفية نصرة إ خ و ا ن ن ا العراق والدول الإسلامية ا في ل م ح ت ل قبل ة من صلاحيات امام ل ل الجهاد ص ي ي ي ب ن ن ص ل ح ي ا ت إ المسلمين م ا إ ذ ا أ م ر به جندكم فاستعدوا إ ذ ا ا س ت ن ف ل ت م فانفروا ما لكم إ ذ ا قيل لكم انفروا في سبيل الله إ ذ ا س ا ق ل ت م إ ل ى ا ل أ ر ض الجهاد من صلاحيات ولي ولاية وهو الجهاد أمركم أنتم تحت ولاية. هو الجهاد فوضى مضبوط بضوابط ف أ ن ت م تحت إ م ر ت ولي أ م ر ك م إ ذ ا أ م ر ك م بالجهاد و أ ن ت م تستطيعون فجاهدوا نعم يقول من الناس من إ ذ ا نصح على خ ط أ يعمله قال الدين يسر والتقوى في القلب وتراه يحتج بحديث التقوى ها ن بحديث التقوى هنا ويعمل بعض المعاصي خ ط ي ر ة ومنها ا ط ا ل ة الثياب وحلق ا ل ل ح ي ة وغيرها نعم التقوى في القلب لكن تظهر على الجوارح فاذا كان هناك م ع ص ي ة في الظاهر فهذا دليل على ضعف التقوى في القلب أ و عدم التقوى في القلب التقوى في القلب لها علامات ف إ ذ ا كان جوارحه و أ ع ض ا ء ه ومظهره على ط ا ع ة الله هذا دليل على التقوى في القلب إ ذ ا كان بالعكس مظهره في م ع ص ي ة الله وفي مخالفات هذا دليل إ م ا على ضعف التقوى و إ م ا على عدمها نعم يقول فضيله الشيخ ما ر أ ي ك م في ج م ا ع ة التبليغ وهل تنصحني بالخروج معه م جزاكم الله خيرا ه الله المنهج المنهج الله المنهج للمنهج أنصحك أن أما النبوي على المنهج النبوي إذا كان عندك النبوي النبوي وبصيرة بحل تدعو تدعو والجماعات على علم على إلى إذا إلى الفرق المخالفة ا ذ ر ف و ل ا تخرج م ع ه ا و م م ن ن ا ل ه ج ا ل ن ب و ي التوحيد د ع و ة ل ل أ و ل شيء فهل ج م ا ع ة التبليغ تدعو إ ل ى التوحيد ما سمعنا هذا ولا ع ر ف ن ا عنه بل ينهون الدعاه عن التوحيد ولا تذكرون التوحيد يفرقون بين الناس يقولون ك ذ ب أ ي ج م ا ع ة هذه أ ي د ع و ة هذه、ما. طيب هنا تعليق لبعض الاخوان يقول جماعات التبليغ تختلف حسب البلدان التي ن ش أ ت فيها لا لا أ ب د ا هي ج م ا ع ة التبليغ لكن يلطفون في بعض ا ل أ م ا ك ن ويظهرون في ا ل أ م ا ك ن ا ل أ خ ر ى يقول ا ع والعبرة عرف عن ة التبليغ شائها ا يقول هل ل بمن ي ش خ محمد عبداللهب بن ر ح م بأعيانهم أم لا وما الفائدة من ه الله أنه أشخاصا لا الفائدة باب الردة كفر وجود الشيخ محمد بن عبد الوهاب وغيره من العلماء و ا ل أ ئ م ة يكفرون من دل الدليل من الكتاب و ا ل س ن ة على كفره وزال عذره ليس له عذر أ و ل ا قيام الدليل على أ ن هذا الفعل الذي فعله كفر ثانيا أ ن ه ليس بمعذور بعذر من ا ل أ ع ذ ا ر ا ل م ع ر و ف ة بالجهل أ و ب ا ل إ ك ر ا ه أ و ب ا ل ت أ و ي ل أ و غير ذلك الشيخ محمد على منهج السلف ما ابتكر شيئا من عنده صدرت لكم فتوى في ا ل ل ي ب ر ا ل ي ة أ ث ن ا ء ا ل ف ت ر ة ا ل م ا ض ي ة ثم أ ص د ر ت م بيانا فسر من بعض الناس أ ن ه تراجع و أ ن ه اعتذار وانه أنه فنريد توضيح ي ب موجود ك ل م موجود ا ل ف توضيح ى والبيان موجود علمون فعلمون و تراجع تراجع كلهم لكنه إن أنه إن أنه أدركتم أدركتم ما حملوها على غير محملة نعم بتراجع التي هو توضيح للفتوى غير على يقول حفظكم الله وسائل ا ل د ع و ة هل هي ت و ق ي ف ي ة ام ا ج ت ه ا د ي ة وسائل ا ل د ع و ة الوسائل ما هي ا ل ت و ق ي ف ي ة ا ل توقيفي ة المنهج منهج الدعوه مناهج ا ل د ع و ة و أ س ا ل ي ب ا ل د ع و ة ت و ق ي ف ي ة على حسب ما جاء عن الرسول صلى الله عليه وسلم على بصيره ة انا ومن اتبعني ف ي ة أ م ا الوسائل فهي تجد في كل عصر بحسب ا ل إ ذ ا ع ة مثلا المكروهون هل لي امامي ا ل آ ن هذا ما هو موجود كان في ا ل أ و ل الوسائل التي جدت ركوب ا ل س ي ا ر ة و ا ل س ف ر عليها ل ل د ع و ة هذا ما كان موجود في ا ل أ و ل هذه تسمى وسائل لا باس هذه تتجدد تجدد ا ل أ و ق ا ت و ا ل أ ز م ا ن نعم أ ر س ل ت لي إ ح د ى الجهات ا ل د ع و ي ة فتوى م ف ان د ه ا أ شيخ بن باز رحمه الله أ ف ت ى بجواز سفر الخادمه مع كفيلها و أ ه ل ه ل أ ن ه ا لم تات أ ت ي إ ل ل خ د م ه م م الا رأيتها ف ت و ى م أدري زوار نعم بعض ا لخدمتهم د و وأحيانا ربما يكونوا ل الغربية أهل ل ربما بعض من ي الأجنبيات ر وأساتذة جامعات تتساهلوا بمصافحة الأجنبيات بحجة ع ن ف ي ر ن ن ويحتاجون الإسلام ويحتجون بمقاصد الشريعة, الشريعة العظيمة وعدم التشدد فما رأيكم؟ لا مجاملة وعدم رأيكم فيه و اجل م الدين ن ا م ه م أجل قبلها وقل هذا من التاليف ما يصلح هذا ما ي ص لا ح ه ذ ما يصلح هذا لا ن ح ذ ا ل ش ي ء من عندنا نقول هذا ن أ ل ف بها ل ن ا س والرسول صلى الله عليه وسلم هو ا ل د ا ع ي ة هو إ م ا م الدعاه ما مست يده يد امراه أ قط لا تحل له كما قالت عائشة وكان يبايع النساء بالكلام بينما يبايع الرجال ب ا ل م ص ا ف ح ة هذا ه د ي الرسول صلى الله عليه وسلم و إ ذ ا بغيت أ ن ك تدعوها إ ل ى ا ل إ س ل ا م بين لها ا ل إ س ل ا م وبين لانه أ ما يجوز م ص ا ف ح ة المراه بين لها هذه وحال على هذا المبلغ الحول ولم أ ز ك ي هذا المال على أ ن يزكيه ذلك الشخص و ا ل آ ن حال العام الثاني على هذا المبلغ وليس لدي ما أ ز ك ي به ا ل آ ن إ ل ا المال الذي يوجد عند الشخص هل علي إ د م في ت أ خ ي ر ا ل ز ك ا ة مع العلم أ ن ن ي عازم على دفع ا ل ز ك ا ة المستحقه ة وجزاكم ا ل ل خيرا مختلطة وخالصة النقية نقية تصنيف أعرف صارت أنا ما أعرف الأسهم النقية صنفوها العاقبة الآن من عندهم وتشوفون هذه وش صارت الآن المساهمات يشوهون ا ل ع ا ق ب ة وين النقيه اللي قالوا نقيه وين ر ا ح ت لماذا لم ينجح أ ه ل ه ا فكلها ما هي بنقيه فعلى المسلم أ ن ه يتولى ماله ه ويبيع ويشري هو ل لهؤلاء هو يتولاه ويبيع ويشري بالأسواق ويطلب الرزق من الله سبحانه وتعالى ولا يدخل مع هؤلاء في المغامرات ي ويبيع ويشري في ه هو سبحانه مع من في الجهالات في القمار في الربا و آ ف ا ت ك ث ي ر ة نعم ش ه و ن ا ل ع ا ق ب ة و ش صارت الان ع ما م هو ضابط التيسير في الفتوى اتباع الدليل اتباع الحكم الشرعي ا ل أ خ ف اما ل ح ك ل ش ر ع ي اتباع ل أ أما خ ف ما ترى انه سهله و و لا دليل عليه هذا لا, لا ما يصلح نعم يقول هناك الكثير ف ض ي ل ة الشيخ ممن ن ت س ه ل في موالاه في الكفار والتعاطف معه م و إ ذ ا أ ن ك ر عليه يقول هذا من باب الدعوه ة الدعوة إلى الإسلام الدعوة إلى الإسلام التعليق ما أرجو ي بهدم أصوله الى ب ل ل ا ا و ر أصول الاسلام إ س ل م ولا يجوز إلى ل ا يدعي أن بهدم الله ويستعمل في مواضعه、نعم. لكم الأصول الولى والبرى يا فضيلة الشيخ تحرم شحن الجوالات إلى فيدعو في فتوى تحرم فضيلة كهرباء شحن من المساجد وفي ذلك بعض الحرج خصوصا على المسافرين في الطرقات والمضطرين نرجو مزيدا من التوضيح أنا أقول أما يشحن من إنسان نعم الذي دائما جواله المساجد ويوفر بيته ويوفر هذا لا يجوز. أما إنسان عارض محتاج ما المسافر عارض ولا يكلف كثير يسير جدا هذا لا تسامح الحرم؟ ويوفر ويوفر يجوز مثل على يكلف ومثل ذكر بيته شيء شيء كثير يسير فيه بس أي م ك اي ن ف أي مكان ل أ ن ه فيه فتوى الحرم على ا ل إ ط ل ا ق المعتكفين يطلعون ويعبدون جوالاتهم يرخص لهم يطلعون ولا يتنافى هذا مع الاعتكاف ما حكم ج و ا ز المسفار للشباب ماذا ي ش ب ج و ا ز المسفار تزوج اللي... على شان السفر بس يعني في ا ل ص ف اياه خ ذ يجاه السفر و ح تزوج يومين و م ي ثلاثه ة ذ ا م ت ط ل هذا متعه على مذهب الشيعه、نعم. ما حكم زواج الرجل ل ل م ر أ ة ا ل ث ا ن ي ة دون اخبار المراه ة ل ما الاولى ل ا م بذلك ا العشرة التفاهم ب إنبهها حسن وخشية سوء يفاجهها هذا ما هم من حقوق ا ل م ر أ ة ق ي ا د ة السياره ة م من ح ق ق و ه ا حقوقها ا ل ح ش م ة و ا ل ع ف ة والبعد عن الرجال و إ ك ر ا م ه ا أ م ا ق ي ا د ة ا ل س ي ا ر ة هذه للرجال ما هي بالنساء تليق بالرجال و أ م ا ا ل م ر أ ة فلا تليق بها ق ي ا د ة السياره ة ل أ ن ا تحرضها لمحاذير وأما كثيرة نعم وأما من يطالبون بحذف بعض المناهج ا ل د ر ا س ي ة كالولاء والبراء وغيره يقول م الجن حكم استخدام ا في ا ل أ م و ر ا ل م ب ا ح ة وقد قال به بعض ا ل أ ئ م ة ولكن أ ش ك ا ل علي كيف يمكن استخدامهم السيطره ا ع ل ي م ما أدري والله عليهم ما أنا بعد ما, كيف سيطر عليهم؟, ما سيطر عليهم نعم الله من、الشرق. ما, هي ما هي نظرتكم الملتزم اهتمامهم الله عظينا الشرور للأناشيد وخاصة في الوقت الحالي وقد أغرقوا بها بعض الشباب الملتزم وازداد بها وأصبحت تقام لها أدري وقد سيطر هي مهرجانات وأصبحت في بعض وحفلات وبعضها بالدف و أ ص و ا ت تشبه الموسيقى ا ل أ ن ا ش ي د لا يتدين بها ويستعملها ل ل د ع و ة إ ل ا أ ح د فريقين إ م ا الحزبيون و إ م ا ا ل ص و ف ي ة و أ م ا أ ه ل ا ل س ن ة و ا ل ج م ا ع ة فلا يستعملون ا ل أ ن ا ش ي د في ا ل د ع و ة إ ن م ا يدعون ا ل ل ه ب ا ل ح ك م ة و ا ل م و ع ظ ة ا ل ح س ن ة والجدال بالتي هي أ ح س ن كما دعا ل ر س و ل صلى الله عليه وسلم الرسول ما دعا بالأناشيد ولا كون فرق إ ن ش ا د ي ة ل ل د ع و ة ولا مسرحيات ولا تمثيليات ما, ما, ما, ما, ما الحكم ما ا ل في رجل ي أ ت ي إ ل ى التجار ويحثهم على ا ل ص د ق ة في إ ح د ى المشاريع ل إ ح د ى المؤسسات ا ل خ ي ر ي ة و ي أ خ ذ ن س ب ة قد تصل أ ح ي ا ن ا الى خمسه وعشرين في المئه من صدقه هؤلاء الاغنياء ه ذ ا لا يجوز ي أ خ ذ منها شيئا ل أ ن ه عمد ب أ ن يجعلها في مشاريع فلا ي أ خ ذ لنفسه منها شيئا ن ع ما م حكم خروج الموظف المعلم على وجه الخصوص ما العمل إ ذ ا لم يكن عنده أ ي ارتباط أ و واجب يلزمه بالبقاء يبقى إ ل ا إ ذ ا حصل له عارض ضروري يخرج ا ل ع ا ر ض ا ل ضروري أ م ا شيمه ء ا و ضروري فيبقى في مكان العمل حتى ينتهي الدوام م ن ع هل التأمين, من الشرعي وما حكم الاستفادة منه؟ التامين التجاري ليس من التيسير و إ ن م ا هو حرام لأن فيه ربا فيه ج ه ا ل ة ف ي ه وغرر ف ي ومخاطرات ما دفعت ان لم ي ة ر ي ا ل ت أ خ ذ ع ش ر ة آ ل ا ف وميتل من أ م و ا ل الناس أ ي حق هذا نعم طيب ا ل آ ن العمل كما تعلم ا ل ت أ م ي ن يعني ملزم به في ا ل ا س ت م ا ر ة إ ذ ا أ ل ز م و أ خ ذ منه مبالغ ب س ي ط ة ثم حصل له حادث هل ي أ خ ذ من الشرك ة أ م لا ياخذ أ خ ذ قدر م دفع ي أ قدر ما دفع, يأخذ ما, دفع. نعم. ما حكم الطواف بقبر النبي صلى الله عليه وسلم وما حكم الاستغاثه ة بالرسول ا صلى ل ل عليه وسلم وما س حكم ا ت ق بالرسول صلى الله عليه وسلم, وما حكم صلى الله عليه وسلم أو استدبار وما ك ي ف ي ة التعامل مع من يفعل هذا الفعل هذه أ م و ر م خ ت ل ف ة الطواف لا يجوز إ ل ا بالبيت العتيق ما يطاف بشيء على وجه ا ل أ ر ض إ ل ا بالبيت العتيق لا يطاف بالبنايه ولا بالمقامات ولا بقبور ا ل أ ن ب ي ا ء ولا بقبور الصالحين ل أ ن الطواف ع ب ا د ة ف إ ن كان يريد التقرب بالطواف إ ل ى الميت فهذا شرك أ ك ب ر و إ ن كان يريد التقرب إ ل ى الله ويظن أ ن ه فيه ف ض ي ل ة في هذا المكان فهذا بدعه ذ ا بدعة قبيعة فلا يجوز الطواف إ ل ا بالبيت العتيق و أ م ا ز ي ا ر ة قبر النبي صلى الله عليه وسلم للسلام عليه وعلى ص ا ح ب ه هذا أ م ر مشروع تفعله فلا عنه الدعاء عنده يدعى عنده يدعو الصحابة الله القبور كسائر تزار أما إذا أراد رضي فانه ينصرف و ي س ت ق ب ل ا ل ق ب ل ة ويدعو في المسجد النبوي يدعو في ا ل مستقبل ج د النبوي م س ا ل ق ب ل ة لا مستقبلا للقبر ولا يجوز التمسح بالجدران أ و بالشبابيك هذا طلب ل ل ب ر ك ة من غير الله البركة إنما تطلب من الله سبحانه وتعالى ولا تطلب من الأموات أو من الشبابيك أو من الأبواب التي النبي الصحابة تطلب تطلب على على قبر قبور من من من من أو أو أو هذا كله من الجهل نعم يقول يضيف كيف نناصح ا ل ر ا ف ض ة وغيرهم م ن يفعلون هذه ا ل أ م و ر المنكر والبدايه ع ق د ر ي ن ص ح م يناصحهم ما يقدر يبلغ عنهم يبلغ المسؤولين جعلوا مراقبين حول حول القبر النبوي يبلوهم بما يفعل الرافضة من أجل أن يتصرفوا معهم بما يمنعهم من واللي يقدر يبلغ يبلغ الذين النبوي يفعل يتصرفوا أن جعلوا القبر الرافضة حول حول أجل ذلك يقول لم ا لا يكون هناك ه ي ئ ة ش ر ع ي ة أ و مجمع فقهي يمنع صدور أ ي ف ت ي ة من أ ي عالم أ و طالب علم حتى يجمع ع ل ي ه هذا المجمع ويضم هذا المجمع خيره علماء ا ل أ م ة ا ل إ س ل ا م ي ة حتى نتجنب الفتاوى التي فيها شر على الامه أ م من ة كثير ل ن ا س ا هذا يريدون ما يتطابق مع رغباتهم ويسألون أي واحد يوافقهم ما يريدون وإذا سألوا من يخالفهم ولا يحاقق يريدون يريدون ويسألون أي يريدون رغباتهم نفروا من ن مع م على ا ل ن ا س هذه طبيعتهم إ ل ا من رحم الله ممن يبحث عن الحق أ م ا غالب الناس فهم يبحثون عن رغباتهم ولذلك ي س أ ل و ن ا ل آ ن فيه ولله الحمد فيه ه ي ا ة كبار العلماء فيه ا ل ل ج ن ة ا ل د ا ئ م ة للافتاء فيه جهات فتوى كمان فيه جهات قضى فلماذا لا يتجهون إ ل ى هذه الجهات يذهبون إلى ل ف الا ن و ع إ لانهم ل أ يلتمسون عنده ما يوافق رغباتهم نعم. كيف نفرق بين الراقي الشرعي والساحر الكذاب بينهما فرق الراقي الشرعي يرقي بكتاب الله و ب س ن ة رسوله صلى الله عليه وسلم والكذاب يرقي بالطلاسم ونداء الشياطين و ا ل ا س ت غ ا ث ة بالجن هذا الفرق بين الكفر و ا ل إ ي م ا ن والشرك والتوحيد هذا هو الفرق. نعم. م القران ا ا افتتاح المهرجانات بآيات س ت د ل ل أو آ ن ي ة أقصد ل م ه ر ج ا ا ا ت ت ل يكرم يتخللها غنائية ي فقرات القرآن ويجل عن انه يقدم أ م ا م المخالفات ا ل ش ر ع ي ة إ ن م ا اذا كان الحفل كله خير أ و كله علق ى ل المباح وليس فيه حرام فلا افتتاح الحفل فيه القرآن هذا إذا كان منكرات بس ف ل اهانه يجوز ا ا ف ت ب ل ق ر آ لأن ا إهانة ل ل ق ر آ ن ومخالفه ة للقرآن يقول البنوك قروض ما حكم للقران هناك أنواع يجب ض من أجل ل ل ز و ا ا ج ب و بدون يقرضون قروض ربوية تجوز يبيعون ك بنك لا إلا إلا فلا يقال سلعهو برباء ما هنا, قرض ما هنا بنك يقرض قرضا حسنا بدون زيادة ما يقرضون بزيادة قروض فلا تجوز. أما ما تقرض يقرض إنهم يبيعون سلعة ويسمى التورق فهذه لها ضوابط في البنك وغيرها ضوابط اولا أ ن تكون ا ل س ل ع ة م و ج و د ة عند الدائن م و ج و د ة في ملكه قبل أ ن ت أ ت ي إ ل ي ه ثم يبيعها لك ثم ت أ خ ذ ه ا تنقلها وتبيعها في مكان آ خ ر بعيدا عن الدائن لئلا ترجع إ ل ي ه هذه الشروط تجوز اما اذا اختل شرط منها فلا تجوز نعم يقول ما حكم الدعاء ل إ خ و ا ن المجاهدين في العراق والترحم على من مات منهم ت ب ع و للمسلمين في العراق وغيرها تبعو ل المسلمين <تصفيق> تبعو له نعم في العراق وفي غيره. نعم. ما حكم قول الإنسان حسبي الله عليك فهلا الله عليك عليك عنده لهجة عامية حسبي الله عليك لكن لو قال م من نعم ما حكم عامية ف في وفي ه غيره هذا عنده د ي حسبي يا حسبي حسبي ن تبعو حسبك الله أ ي أ ن الله يجازيك وكافيني ا ل ل ه اياك أ و حسبي الله ولا يقول عليك حسبي الله ونعم الوكيل كما الكفار لكم وسلم وأصحابه لما بلغهم لهم جمعوا فاخشوهم قال النبي الله وأصحابه الذين قال لهم الناس إن الناس قد صلى عليه إن إيمانا حسبنا تهديد ونعم وقالوا الوكيل فزادهم قالوا حسبنا الله ونعم الوكيل、نعم. يقول جلوس القلوات ومع والبدع وعدم تعليقكم ما ما احيانا على بعض الدعاء نرى دعاء الفضائية بحجة الدعوة الدعوة دعوة هم ويشاهدون هذه هي فهذه أو مخلوطة فيها فيها محاذير ك ث ي ر ة و ا ل د ا ع ي إ ل ى الله الصحيح لا يجلس في هذه المجالس الله جل وعلا يقول و إ ذ ا ر أ ي ت م الذين يخوضون في آ ي اياتنا ت ن ا ق و ل ب ح ن ه و ع ا ل ى قد ز ل عليكم في ل إلا الله ك يكفروا ت سمعتم آيات الله بها ويستهزأوا بها فلا تقعدوا ا بها بها ب أن معهم فلا حتى يخوضوا في حديث غيره و ا رأيت ا ل ذ ي يخوضون في ي ن آ ان ت ا فأعرض عنهم حتى ينسينك خ و و ض ا في حديث غيره ي وإما ينسي أنك الشيطان فلا تقعد بعد الذكرى مع القوم الظالمين فالمجالس ا ل ل ي فيها منكرات نساء او غير نساء لا يجوز المسلم ان يجلس فيها إ ل ا منكرا لها ومبينا ومحذرا أ م ا أ ن ه يجلس ويسكت وينبسط معهم ويضحك هذا إ ق ر ا ر للمنكر والعياذ بالله نعم نختم ب اعتدنا ل ل س ؤ ا ط ب ا ا ع في السنوات الماضيه يعني في ا ل أ ي ا م ا ل أ خ ي ر ة من شعبان ي ب د أ الهجوم على س ن ة ر ؤ ي ة الهلال و ي ح ا ر ب و ن ا في الصحف و أ ن ه ا أ د ت إ ل ى تشرذم ا ل أ م ة ويدعون إ ل ى ا ل أ خ ذ بالحساب الفلكي بحجه ة أ ن هو ا ل ذ ي سيوحد ا ل أ م ة ويجعلها يعني تصوم في يوم واحد وتفطر في يوم واحد فما تعليقكم الأمر على ملاه هذا الله جل وعلا الله الله الله لها مواقيت على علق جل سألونك للناس عن والنبي صوموا ل الله عليه ى س ل علق ل ا ص م لرؤيته إ ف ط ا بالهلال ل صوموا ر و أ ف ط ر و ا لرؤيته ف إ ن غم عليكم فاقدروا له هذا كلام الله وكلام رسوله وليقل و هؤلاء ما شاءوا نبينا أبدا وأيضا الحساب ما عرضه ل ل خ ط أ ل أ ن ه عمل بشري أ م ا الهلال يرى ولا, ولا اختلاف فيه يرى في السنه واضح لا اختلاف فيه ففي فرق بين الحساب وبين ر ؤ ي ة الهلال أ م ا ا ل ل ي نفر الناس فرقهم الكفر والشرك وليس الذي ل الهلال ي فرقهم هو ه ا ا ل ل فرقهم هو الهلال اللي فرقهم هو الشرك والكفر بالله عز وجل وتحكيم القوانين والطواغيت وجل وتحكيم فرقهم هو عز وتعطيل ا كتاب الله هذا هو الذي فرقهم إ ن كانوا يريدون و ح د ة المسلمين فليوحدوهم بالتوحيد ا ل ع ق ي د ة الصحيحه ة اللي و و ح د م بالحكم صاموا جميعا وأفطروا جميعا ما دامت عقائدهم مختلفة فلن يتوحدوا نعم كتاب سبحانه وبهذا وبغيره أبدا الله وتعالى لا وأفطروا يتوحدوا على ولو فلن يتوحدون يتوحدون وبهذه ا ل م ن ا س ب ة نختم لقاءنا ان شاء الله تعالى الشهر القادم اذا شاء الله تعالى في مثل هذا المكان في سته وعشرين شعبان هو الحاضرين الرؤية البيت الواحد عفوا الحسابات الفلكية استغفروا الحسابات الفلكية تفرق حتى البيت الواحد والنصف الآخر تجعل حتى حتى تفرق تفرق آخر يعني يصوم في يوم والنصف الآخر يصوم في يوم بأن نصف مدن جزى الله شيخا فاضل خير ا ج ز ا و ن ص ا ل ونجعل هذا المجلس مجلسا مباركا وننفعنا و إ ي ا ك م به في الدنيا و ا ل آ خ ر ة اللهم آ م ي ن ص ل ى الله ع ل نبينا محمد و ع ل اله وصحبه وسلم